Book two 72 72 Muset něco Ujoub umli şey Wujub amal şey Muset يجب يلزم مصيم poslát dopis يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب مصيم заплатить за يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق مصيش برزي يجب أن تستيقظ مبكراً. يجب أن تستيقظ مبكراً. مُسِجِهُدْنِ بَرَتْ صَوَادٍ. يجب أن تشتغل كثيراً. يجب أن تشتغل كثيراً. مُسِجِهُبْيَتْ دَهْقِيلْنِي. مُسِجِهُبْيَتْ دَهْقِيلْنَا. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. موسى يجب أن يعبى التنك. يجب أن يعبي التنكا. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. موسي يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. موسى تنكوبت. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. موسى أكريدت بيت. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Musí vyprat prádlo. Ježibu aliha uliha an taghsil al-ghasil. Yajib 'alayha an al Musíme okamžitě do školy. Ježibu, an nadhhab fawran ila al-madrasa. Yajib an nadhhab ila al-madrasa. Musíme okamžitě do práce. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Musimmo, okamžite klekari. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Musite počkat na autobus. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظروا الباص. موسى تبجك تنفرك. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. موسى تبجك تنتاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.